بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن دي مهربان حاميم بحاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ام قرآن هينراو التخوار واللان خواي بدا صلاة داناوة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ليبردي تاوان ورجري توبو خاوني طولي سختو بتيني خاون بهرو تاكيا بيت جلو هيد برس تلا هموان ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد في مقالة وشيشناكا لنشانكان إخوى دا بيزقل بيباوران كوابو فريود ندات هاتو جوغرانيان بولاد دا.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 Heyş avan gelin Nuh bağır nehena banuh, ve desto taq mekani döy avan nehena, ve hamu gel evistu yeti, kepir gemberek ya biğir nu azar ibden, ve deme kalle yan le bo awi جا چون بوتور سندني منلوان <سؤال> واكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحابنا وابو جو ربرياري پروردگارت بديحات لسر اواني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 فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيل كوقهم عذاب الجحيم او فرشتاني هلگيري عرشنو اوانش بدوري دان بس تايشي پروردگاريان تسبیحات دکن و باوريان بوهايا و داوالي بردندکن بو اواني ايمان دارن دلين اي پروردگار من مهرباني و زانياريد هموش تيشي گرتو توا دي خوش ببلواني تو بيان کردو şu anı reygetecek o tun, ve bi an Paris'e la sade dozak. Rabbana ve adihlhum jannatı adilin illeti ve gettəm ve man cılah min abaihım ve azvajihım ve durdiyatihim. İnneka او كسا نشتاك كربون لباو بابيرانو هاوسرانو رولكانيا براستي هرتو ذلك درستي وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فان رحمته وذلك هو الفوز العظيم وبيا باريزالتولاي تاوانكان تنكه هركسيغ لتولاي خرافو تاوان بباريزي لو روزدا أو بيقوما رحمة بيكر وهر وهر أويسر زور قولا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون براستي كساني ورب لباشروج روجدا بانك دكرين كبراستي توريو خشمي خوال دنيا دا قول تربو. لرقو تورايتان لخوتان لقيامت دا كاتبانك دكران بوباور هينان بلان باورتان ندهينا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دالين أي پرور دقار من تو دو جارد مراندوين و دوو جای ژیانت بە بەردا کردوین جادان مانا بەتاوانەکان مادا دەی ئاە ڕێگایە کەیە بۆ دەرباز بوونذ الله وحده ك خم واي به تمن فحكم للله العلب وابتاكو تنياي ببرسترايا اهوبيبا وردابون واجرها وبشبودابنرايا باورتان دهينابوا هاوبشدانانا برياردان هربوخوي بلندوبرزو غوريا هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. ئەو زاتێککە نیشانەکانی خۆیتان نیشان دەدات وەلا ئاسمانەوە ڕستقڕۆزیتان بۆ دەنێرێتە خوارەوە کەس پند وەر ناگرێ مەگەر کەسێک ڕوو لە خواابێ الله هە مخلصینە لە ه دیەەوە لە وکەری هەلکەافڕون کاواتە لە خوا بپارێنەوە her çan da bebağıran iş payan nâkhoş be. Rafi'u addarajat idul arşi yulqir roh min amrihi ala min yasyao min ibadihi liyundir yawmat talaqa. Khoyip lew paye zor bir zi khaven takhti farman rawa'iyya. Ba farmanı khoys rujda nerebo تأخلق بالترسانة لروجي بأكتر يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار روجك همولا قركان يندن درو أشكرادا بن هتشتئش عن الأخوة بنها النابات خوادہ فرمی امره پات شایتی و د صلات تا کو تن یای بسره مو شد الله رجويري اوي كردويتي امرستم كردن نيلاكاس باراستي ده پرسينه وي خوا بپلو خيرایا يوم الازفه اذ القلوب لد الحناجر كاضمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع واوان لو روزن زيكه لو كاتيد لكان لترسى جيشتونا تجرو همو بيج ده خونه واستمكاران نهز دوستي چيان هيا ونتك كارك بجوي بكريت يعلم الخوائنه الاعين وما تخفي الصدور اخواد زاني بخيانتي تاوانو هرسي دلان والله والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير وخواب حق راستيد ادوريدكات بلم اواني ذج لخوا هاواريان لدكن ناتوان بريالي هاشتاج بدن براستي هر خوابي أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْرِهِمْ كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَى آيبَ زَوِيدَ نَقَرَى وَنْتَابَ Sarınzami, avane kapeş eman buntun bu, avane leman bahister bun, vashvane varian lazvidaz yatar bun, bala mkuab behoy taawanakani anu tuolayl esenden, vakasparezer yan nabula szaixwa. Zalik b e n h m k a l t t إنه قوي شديد العقاب. أما لبرأوبك بأجمن أو أن في غم بركان ينبوهات بنشان أشكركان وكتي بوار يننهينا إن زخوا قار ليقت نوس زيدان براستي خوا هذه تولسيني بتينا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. سفين بخوا. بِجُمان مُسامًا نَرْبَتًا مُعْجِزَةٌ وَبَلَغَ رُونَوَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ بُؤْدَايَ فِرْعَوْنُ هَامَانُ قَارُونَ هَمُوتْ يَنْزَادُو غَرِچِ فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال إن زاكات موسى آيني راستي لدان إيمو بوهنان وتيان كوراني أواني لقل موسى باوريان هنا وبكجن وجنكان ينبزندوي بهالنوا بوكاركري بلان فيل باباوران هرما إيسر <تصفيق> وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وفرعون وتي لهم بموسى أو سابا أو هانابو پر ورد غارب بكات براستي من داترسم كأين كثان يا لزبيدا اجاوبني التوى وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وموساتي براستي من تنادق رم بروردغاري خوم پروردغاري ايوش لهمو خوب زلزانهك كباور بروج ليبيرسينا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِيَّاكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وَفِيَا وَشِبَا وَرْدَال وَتِ لَكَ سُكَارِ فِرْعَوْنُ كَبَاوَر كَيْشَارْدُ بَوَا آيَتُهُنْ فِيَا وَدَكُجَن لَبَر بەڕاستی چەند بەلگە و موجززەی ڕوونی لە پەروەردگارانەوە بۆ هێناون خۆ ئەگەر درۆزن بێ کە دەڵێ پێغەمبەرم ئەوە تای درۆکەی بە ئەستۆی خۆیەتی خۆ ئەگەر ڕازگۆ بێ هەندێک لەو سزایی بەڵێنی پێداون توشتان دەبێ بێگومان خوڕێنمونی کەسێ ناکات کە زیادەڕە و درۆزن بێت یە قو می فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ أَيْ لَكَم فَرْمَان الرَّوَايِ أَمْرُهُ إِيوَيَ وَبَدَ الصَّلَاةُ ظَالًا لَسَرزُويدَا de ce yarmati mandadat agar sizai khwa man babet firaunuti ci khum batachi dabinim harawa tan nishan dadam wattaniab wa riqi rast ren munitan dakam wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm alahzab wa awpia wa baware henabuti ay galakam barasti man be وإنه سزائي أو روجي بسر كوملان وقلاني بيشوهاد مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وإنه سزائي هاد بسر قلي نوح وعاد وثمود وانش لدواي وَأَخْفَا ظُلْمُ الْمُسْتَمِنَاءِ بِبَندَكَانِي وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَأَيَّ لَكُمْ بَرَاسْتِي مِنْ تِلْسِي روجي هاوارو بانغلي يكتريكردنم هيليتان يَوْمَ تَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عاصِم وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أو راجي پشت حال دکنو حل دین من قبل في مما به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب سوين بخوابه بي قمان پیشتر يوسف فغمبرتان بوهاد ببلغرون كانوا كتسي ايوهر لقمان دابون لو بلجاني بويه نابون تاكات يوسف وفات والثاني ترد واي او خاهد پیغمبر او کسې زیاده روې في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار اواني درباري نشانكان اخوا دمقاله دكان ببئ او بلغي چانبو حاتبه او دمقاله ان هوي توري لا اخوا ولاي اواني جباور ينهيناو او بوجو رخوا موردن بسردلي هموخو بزلزاني چي زور دار دا فقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فرعون تي أي هامان كوشكيش برزن بودرز بكا بل كوبغم أوري قايانا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب كريجاكان بزبون وأنبو أسمان كان بوأويلو وسير خواكي مسابكم وبراستي من واجم دبم موساد روزنا أبو جور الرازن رأي وبو فرعون كردو يخرافي وباهو وبرغيري كرا لريق الراس وهرفي لو بلاني وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد واوبياوي باور بموساهنابو وتي اي لكم من بكون ريق الراس تا نشانددم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وإن الآخرة هي دار القرار أي قلكم براستي جاني أم دنيا رابورنيتكما وبراستي هرباش رج زي حسان ويهمشي يا من عمل سيئة فلا يجازى إلا مثلها ومن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ عُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ هر کس كار دره، باوردار Lütfede bir jumar rızkı razi hem gel kum. Avutya banktan da kumburz Kötü ev ve bank da kan boğa girdi ve zah. Teduğun ni li akfur bille ve aşırık bhi ma nezeli bhi ilmu ve ana aduğum ilal gaziz ilrfa. Bankım da kan boğa ve baba var ben bıxwa. Ve işteb kahaba bıxwa khezaniar ya kmlenia. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار راس توقمان تيداني أويئي ومني بوباندكان شياوي بان كردنيا نل دنيا, دنيا و نل دوار روزدا و براستي گران و من هربولاي خوايو بي ها زياده روان نهاولاني اګريدو زخ بحثه القرون ما أقول لكم وافوض امري إلى الله إن الله بصير بالعباد زال موضوع اوي من پيتان بي دريم بير تاندكه ومن كارخوم بخواد اسبيرم براستي خوابي نائب بندكاني فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق باني في العون سوء العداب جخوا او پياو ايمانداري پاراز لزياني او فرو فعلاني ديانكر و سزاي سخدها تو دارو دستي فرعوني گرتوا النار يعرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة و يوم تقوم الساعة تأدخلوا آل فرعون أشد العذاب بيانيانو ايواران دبرين دياري آغري دوزخ رو جيش قيامت هل دستت فَرَمَانَ دَرِيادَارُ دَسْتَيْ فِرْعَوْنَ بِخَنَسَ خَتْرِين سَزَاوَ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِينَا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ وكاته دو زخيكان لناو آقر كدا دمقردكان لاوازكان بواني خوبة زلزان بوندلين براستي اي مشوين كوتوي ايوا بوين دي آي ايوا لجياتي اي ملأستو دقرن بشيق لم آقر قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العبادا Awanı xoğb zelzanu zordar bundalan, paraştı hamu men laağirda in, bejuman xoalan iwan bundakanı dadadı veri kirdua. Ve Allah ﷻ, olar ki, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, kulları, تنها يجرش سزمان لسرسوك بكاد. قالوا أ تك تكو تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلا. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دل ين آي في غمبران تنبؤ أن له نابون بلجرون كان. دل ين بل له نابون Peandalen, değil boxotan, bo paraneva. Begümen paranevi baba varan unda beobesuda. İnna lna ırusulana, ve ladin amanu fi alhayat aldinia, ve yoma yuqumu alashad. Barasti em peygamberan manu avani bawryan, hena ve serkotuda, kini lajiani dünyada. Velo rojey ksha يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار راجعك پاکانا كردني بباوران سودیان پینا گینه هموی النفرتیان لکراو خرابترین زیگاین هيا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سوين بخواه براستئمة تورات من ذا بموسى ونوكاني إسرائيل ما كرده ميراد قري تورات. هود وادكرار للألباب. كهور ينموني وبندو بيرخرويب وخانجير يكان. اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك بالعشى إن زأي محمد صلى الله عليه وسلم خو قربا بأجمن بلين إخواه قوديته دي ودعوا إلى بردني جناهد بك وتسبيحات بك بستعيش فرور دجارد بأيوارانو بياني إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرم ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير براستي أوكساني دمقاليو چشد كندرباري نشانكاني خوادا ببه أوي بلغي چينبو هاتبه حيث لدل يانداني يدزيغ لخو بزلزاني هرجيز اوان بمبستيان ناغا كواتا پنا بخواب اقرى براستي هار او بي سري السماوات والأرض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون براستي بديهنان آسمان كانو زوي قورتر لبديهنان خلشي فَلَمْ زُورْ بِي مَرْدُومَ أَمْنَازَانَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيِّنِ قَالِ لَمْ مَا تَتَذَكَّرُونَ وَنَابِينَ وَبِنَاءَ يَكْسَانِينَ وَكَسَانِ يَبَارِئاً هِنا وَوَكْرَدَ وَتَكْكَانِ يَنْكِرْدَ وَلَقَالَ بَكَارٌ وَكِيَكْنِينَ زُورْ كَمْ إن الساعة لآتيت لا آتية إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم دعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين وفر <تصفيق> دیگر تنفرمویتی لم بپارینه و ولم تندهما برستی اوانی خوبه گورده زانن کبن يجب أن يجعل الله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون خواهو ذات شويدانا وبوئة وتعالامي تعدى بگرن وروجي شيرونا کردو توبو جيان پيدا Burası hiç kua kua vand tako mihrabanı ya basar kalka. Ben amzor bey adami su paz guzar nini. Zalikumullahu rabbukum khalik kulli şeyil la ilahe illahu la ilahe illahu ve anna ذيك واتة لا أدن لرأسي كذلك يُؤفَكُ الَّذين كانوا بآيات الله يجحدون أبم ترلا أدري أوانك دانن الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ خواه ذاته که زوی بو کردون تنشتجه و آرامگا و آسمانی شی بسربان و بجوان ترین دروس لوش حلال و امے اخوای پروردگار ایوا برزیو پیروزی بو خوای پروردگار هو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین ہر زندو او ہس پر استراوی گنیت پرستن بدر سوزی تنہاب او ملکذبن Süpasu stajı boxuiperwordgari Zihanian. قل إني نهيت أن أعبد تدعون من دون الله لما جاء أن يبينت من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Bile Barasti men Bergirikra umla Parestni awani evo deyam Parestn دواي اوي بلگيرون بوهات ولا پروردگار موا وفرمانم پيكرا وكگردن كذبم بو هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثمّ يخرجكم طفل ثمّ لتبلغ أشدكم ثمّ لتبلغ أشدكم ثمّ لتكون شرخا ومنكم من يتوّف من قبل ولتبلغ أجل مسموم ولعلكم تعقلون ئەو خوەیە کە ئێوەی خاک دروست کردووە لە پاشان لە دڵۆپێکگ ئاو پاشان لە خوێن پارە لە پاشان بە مندای دەتان هێنێتە دەرلست چی دایک لە پاشان تا دەگەنە تینی هێز لاویتان لە پاشان تا پیر دەبن و پیر دیاری <تصفيق> هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أو خواياك دجيان أو ظاهر كاتيبيه بريار يبدأ تنهاي دفر فرمي ببا ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرحون آية سرنزي أواند ندا وسبارد بنشانان إخوات مقالدك تنر إلى ذدرين الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اواني باوريان با قرآن نهينا وابو پراواني با پیغمبر كان مان نار دو مانا اولا مو پاش سرنجام خواهان دزانن اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل نسحبون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل نسحبون كاته زنديرو توقيا لگردن دايا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 كذلك يضل الله الكافرين لباشان پيان دوتري لچوين اوهاو بشاني بو خواتان دادنان بيزگا لخوا دالين ونبون ليمان وانيا بالكو ايم الى دنيا بيزگا لخوا شتیک ابن جوره خوي باوران لريق الادادات داركم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون امتا لبراويك اي وبناروا شادي وكيف تاندك لذويده ولبراويك اي وفيزو كشختا اندك أبواب جهنم خالدين فيها فبئس والمتكبرين المتكبرين درج كان ذو زخ وبرون جورة وتياء دمي الن وبئذ جاري أئس خراب خو إن وعد الله حق. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ دكوات خورا قربا بيغمان باليني خواراستا جايا هندي جلوباليناني بياندا ديد نيشان ديدين يا تودم رينين بالينكاني نابيني او ساهموتان هربولاي امدغريناوا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 سوین بخوا براستی بلته پیغمبران یکمان ناردوا بسرحاتی هند چیان مان بو بس کردوی و هند چیان مان بو بس و هیچ پیغمبر ناتوانه معجزه یک بینه مگر به اذن خوا خوا حد بس زادانیان به حق الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون خوا أوزاتي آجلوا مالات بوئي بۆ ئەوەی سواری هەندێک چیان بن و گۆشتی هەندێک چشیان بخۆن ولاكم في هەمنا في عوا حاجة ف صودوری ق ووعها ووعخللك تعملون ولوو ئاژەڵانەدا چەند سوود وکەلك بۆ ئێوە هەیە و تا بەهۆی ئەوانەوە بگەنە پێویستیەك وَلَسَرْبِشْتِي أَوْلَا خَانَوْ لَسَرْكَشْتِي اَوَسْوَارْ دَكْرِن وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ خواهزور نشانه خويتان نشان داد زائه وكمل نشان كان نخواه دام بيانانين أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِه كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون دي آية بزاويدا نقرأون تاببينن سرانزامي كساني كبر لوان بون بونتون بوا كلمان زورتر و بهسترش بون وشوينوارشان لزاويدا زياتر بو ان ذا اوي كردبو يان لا دنيادا سودي پينگياندن بلمما جاءتهم من العلم وحاق بهم ما به يستهزئون ذاكاتي پيغمبر كان يان ببلقرون كان وهاتنا لايان ذلخوج فَأَدْرَكَ وُريدان فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ إن ذاكاتي السزايبتين أيام بيني وتيام باورمان وفي باورين بوشتاني ما نها وبشيخوا فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون تاباور هنا ينهي السودين بو بويا لكاتيك داس زي Ba o sünneti kua her vab ve peştele be ba bun.